إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد ثم أما بعد نتكلم ليلة بإذن الله تبارك وتعالى أنا قلنا أصدقا درس الميراث أو الموريث لكن قلنا سنأجيله كده لتكلم عن بعض القضايا المهمة يعني اليوم إن شاء الله ونرعود إليه المره القادمه بإذن الله تبارك وتعالى فسنتكلم إلى أن يحدد موعد لدرس القضية الأخرى القديمة إن شاء الله فنتكلم اليوم عن للصلاة طبعا الكلام لما كلامنا في في العقيدة الطحوية تكلم عن الشيخ عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله أقسم بنفسه على أنه لا يؤمن من لا يحكمه ثم لا يجد في صدره حرجا مما قضى ويسلم لذلك تسليمه وطبعا ناسب هذا أن نتكلم عن قضية الحكم وأنزل الله ونفصل القول ونبين الصواب في المسألة في ضوء كلام أهل العلم حتى تكون على بصيرة من أمرك على بصيرة من أمرك فنقول بالله التوفيق إن الحكم لا يكون إلا لله عز وجل إلا لله عز وجل فالله تبارك وتعالى والذي له السيادة بالأمر والنهي من معاني الربوبية أنه عز وجل هو الذي له السيادة بالأمر والناي وأن هذا حقه لأننا نعلم أن الرب عز وجل الخالق وهو الرازق المدبر وأن الملك التام له فالكون ملكه الخلق خلقه والعبد عبده والكون ملكه ملكا تاما ومن ثم فمن لوازم الملكية التامة أن يتصرف الرب عز وجل فيه بما يشاء أن يتصرف الرب عز وجل فيه بما شاء. إذن فكون أن الله هو الحكم الذي يحكمه لا معقب لحكمه واحد أن هذا من لوازم الملكية لوازم الملك التام لوازم الملك التام ولوازم رموبيات على خلقه عز وجل فهو الرب الذي يتصرف في ملكه ليس له شريك في هذا، ليس له شريك في هذا، هو الذي له التفرد بالسيادة بالأمر ولأه، ألا له الخلق والأمر؟ كما أنه الذي خلق والذي يأمر والذي يحكم يحكم لا معقبة لحقه تبارك وتعالى، فواجب اللوازم ولذلك كائن من معاني الملك، بسم الله تبارك وتعالى الملك من معانيه أنه المتفرد بالتصرف والحكم في ملكه سواء كان هذا الحكم حكما قدرية أي أن الذي يجري في هذا الكون قضاءه وقدره هو صاحب القدر في ملكه وذلك هذا القدر وذلك القدر التامة لنضحقه فحكم قدري أي أن الذي يجري على هذه الخلاق إيه؟ قضاءه قضاءه وقدره أو حكما جزائيا حكم الجزائي ماشي حكم ليه الجزائي هو الذي يجازي المثيب على ما فعل يثيبه وهو الذي يعاقب المثيب يجازي المحسن هو الذي يجازي بالإحسانة وبالإساءة يعاقب أو يعفو المهم الحكم الجزائي أيضا له وحده دون غير والحكم الشرعي الحكم ليه الشرعي. هذه ثلاث أنواع حكم حكم قدري أو حكم جزائي أو حكم شرعي كل هذا لله اللي هو الأمر والناهي التحليل والتحريم حق التشريع هذا مقتضى مقتبع الرئوبية مقتضى الرئوبية ولازم الملك لأن هذا ملكه وهو المتفرد بالملك عز وجل فهو الذي يأمر ويأنا ويتصرف فيه كيفما يشاء ليس الأحد معه شيء في هذا يحل ويحرم وكان المنازع له في هذا الحق منازع له في رغوبيته أرباب متفرقون خير سبحانه سبحانه سبحانه قال يا صاحبي السجني أرباب متفرقون خير أمن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسمان سمت أنتم ما أنزلون سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ولذلك لما حلل الروهبان وحرمه كانت هذه كان هذا شركا وشركا في رمي الرزق على ولما جاء ونزل وتخاذو أحبارا وروهبانا وأرباعا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر الآيات وجاء جاء عظيم نحاتا يستنكر يعني أو يستغرب هذا خلنا نعبدهم متصورا من عباده محصورا في في الركوع والسجود بين له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تحيل لهم ألم يحيل لكم الحراما فتحلوه وحرمه عليك وحافو قال قالا بلا قال فتلك عباداتكم إياه إياهم هذه عباداتكم إياهم إذا أول شيء إن الحُق لله لكون أن لي أن الملك ملكه والخلق خالقه وازم الله وازم ربوياته وازم ربوبياته عز وجل طيب ثانيا أن لا يح أنه لا يحكم في الخلق ولا يشرع ولا يحل ويحرم إلا الرب الموصوف بصفات الكمال والجلال فدي من لوازم كمال الخالق تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال والايه والجلال الموصوف بصفات الكمال والجلال فخلق هو وحده الذي يشرع ويحل ويحرم لأنه الرب الموصوف بصفات الكمال والجلال أما المخلوق الناقص العاجز فليس له ذلك فليس له ذلك وانك بقى يعني اتضحك جميل خالص انا اختصروا اختصارا لكم بهذه الجزئية ذكروا الامام الشنقيطي في اضواء البيان في اضواء البيان ذكروا ان قال ان ايات الحاكمية ايات الحكم كلها اتبعت بصفات تبين لك انه لا يستحق ان يحكم وان يفصل وأن يحل ويحرم إلى الموصوف هذه الصفات إلى الموصوف هذه الصفات، فيقول اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله، ويقابلها مع صفات البشر. المشرعين للقوام الوضعية فانظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحان الله وتعالى عن ذلك فإن كانت تنطبق عليهم ولن تكون فليتبع تشريعهم وإن كانت تنطبق عليهم فليتبع تشريعهم ولن تكون طبعا هذا المحال وإن ظهر يقينا أنهم أحقروا وأخسوا وأذلوا وأصغروا من ذلك فليقف بهم عند حدهم اللي هو حد اللي حد عباد لا يتجاوزون قدرهم ماشي فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية شوف ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه ماشي فمن الآيات فمن الآيات هيجي بقى يسرد الآيات وبيقول لك إيه كل آية بتعمل آيات, آيات حفى صفة من الصفات أو صفات تبين إن لا يشرع ولا يحل ويحرم إلا من له أزيل إيه الصفات والصفات دي لا تكون إلا لماذا؟ إلا لله لبعض حق الرب جل وعلا مختضى كمالي في أسمي وصفاتي زي ما مختضى م... إيه تمام ملكي في روياتي وإيه ورويات عز وجل تمام ملكي انظر فمن الآيات القرآنية التي أوضح التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله هنا لسرط الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله ثم قال مبينا صفات من له الحكم ها ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الألعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم استعبتها فيقول فهل في الفجر المشرعين أو الكفر النظم الشيطانية من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ألفين ذلك ها. ويتوكل عليه وأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومخترعها على غير مثال سابق وأنه هو الذي لأن الآيات اللي جاء بعدها بتفصل من له هذا الحق واضح؟ فصل من له هذا الحق وانظر خالقها ومخترعها على غير مثال سابق وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا وخلق لهم أزواج الأنعام الثمانية المذكورة في قولة تعالى: ثمانية أزواج من الضائن اثنين إلى آخر الآيات وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه له مقاليد السماوات والأرض وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق على مشاؤه بكل شيء عليم فعليكم أيها المسلمون أن تتفاهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحرر ويحرر ولا تقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل ماشي يبقى يبقى كم صفة عندنا في صفات البعداء كم صفة عند معايا يفوض له الأمر كام أدي واحد يتوكل عليه فاطر السماوات والأرض ثلاثة ماشي يا جماعة خلق لكم من أزواجها وخلق لكم من أزواجها أربعة ليس كمثله شيء خمسة لهم قريد السماوات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ها هو بكل شيء عليم تمن أو تسع صفات أو سميع البصير تسع صفات تسع صفات لا يشرع إلا من اتصف بها وهل يتصف بها أحد غير الله ها؟ لا إذن ذي خصوصية الرب جل وعلا طيب بعد ذلك يقول ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا انظر دي فرضوا الله ودي فعُقنو إلى الله طيب ويبان إيه ذا الخير وأحسن وإيه تأويله؟ فيقول فهل فاؤلائي الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن لو غيب السماوات والأرض وأن يبالف في سمعه وبصره لحاطت سمعه بكل المسموعات وبصري بكل المبصرات وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا تكلم بالآيات العديمة والنفس الكلام ومن الآيات الدال على ذلك قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يقول فهل فهؤلاء كفر فجر مشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد وأن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الخلائق يرجعون إليه تبارك ربنا وتعافم وتقدس أن يوصف أخس خلقه بصفاته ماشي ومن الآيات الدل على ذلك قوله ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير جاي فهل فيهم هذه الصفات؟ سبحان ما فيش كلام ده خالص. من السحق خل نوصف فيه أعظم كتاب السمائي بأنه العليل الكبير. هالفهولام الشرعي ما نوصف بهذا الوصف. لا. سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. بعد ذلك جاء برضو خبالك آيات اللي هي سورة القصص. اللي هو الله لا والحمد في رواة الأخيرة والحكم وإليه ترجعون إلى آخر الصفات. يقول في هالفهولام الشرعي قوانين وضعية. من يستحق أن يوصل لأن له الحمد في الأولى والآخرة ماشبع أن لول الحمد في الأولى والآخرة وأنه الذي يص يصرف الليل والنهار ومبينا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على خلقه سبحان خالق السماوات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو عبادته أو ملكه ومن الآيات الدل على ذلك قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه الإله المعبود وحده وأن عبادته وحده هي القيم سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وتتبع الآيات هذه الصورة هذه الصورة كل الآيات المسكولة في الحكم يبين أن الله عز وجل يا إما يختمها أو يتبعها بآيات تتكلم عن صفات الرب التي تجعله وحده الذي له حق التشريع والتحليل والتحريم تبارك وتعالى في مبحث رائع أطلب منكم أن تقرؤوا كذلك كذلك كتاب أضواء البيان في ضاح القرآن بالقرآن تفسير أضواء البيان ماذا يا جماعة صورة الشورى ها ولك كل هذا ليبين أنه لا يجوز أبداً البتة للمخلوق أن يتجاوز مقام مقامه هذا العاجز الناقص ليس له ذلك إنما هل تشير حق من له الكمال في أسمائه وصفاته حق من له الملك الإيه؟ التام طبعاً وقال تعالى ولا يشرك فيه حكمه أحداً ماشي في صورتي، صحيح؟ صورتك كيف؟ كلام برضو فصل، كلام رائع، كلام رائع في هذا. ماشي، طبعا جاء برضو إعادة الآية نوعين إيه؟ اللي ناقضوا هذه الأمور، ثم بين يعني بعض ضالات ده نداءه أمر اختص الله عز وجل به. النوع إيه؟ لا يشر في حكمه أحداً، إنه الذي يحكم معقب لا معقب للحكم لا شريك معه في ذلك تبارك وتعالى ماشي. وجب النصوص النداة في القرآن كلها ثم قالوا بهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غايات الظهور <تصفيق> أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان أو شرعها الشيطان على سنت أوليائه مخالفة لما شرعه الله زل وعلى ماش على سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا لا شك في كفرهم وشركهم من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلون هنفرق بعد كده بين المعين والعموم عشان تنتبه ولا لا خلينا الدرس الجاي هنتكلم عن ضوابط التكفير عندها الايه السنه والجماعه مسألة المساله عشان ما تلتبس عليك المسائل ماشي يا جماعه ثم يذكر تنبيها رائعا بقى انتبهوا ان في فرق بين مش كل التشريعات لا في تفريق بين اللي هو داري وبين اللي يخالف شرع الله بالحتتيه اني كان بتقعد تكفير مثلا يقول لك ايه اللي يروح اللي يطلع رخصة او بطاقة او يدخل مش عارف المريخ من كام مدرسه او كده كل ده ايه يكفر ولا ده كله ايه تبع حكم الطاقه تبع حكم ايه خلاص يعني هناك فرق بين التشريع الاداري والتشريع الايه اللي فيه تبديل لايه لحدود او ايه او او تحرير او, أو, أو تحريم ماشي فيقول علم انه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك وإضاح ذلك أن النظام قسمان أن النظام إيه؟ قسمان إداري وشرعي إداري وإيه؟ وشرعي أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع اللي إيه الإداري لضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف بشرط ما تخلفش ليه؟ الشرع ماشي. فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط دفتر. ماشي. أو معرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إضاحه المقصود منه في سورة بن إسرائيل في الكلام على ماشي العقيلة التي تحمل دية الخطأ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذلك ولم يخبالك يعلم بتخلف كعب بن مالك لأنه ما كانش مكتوب عنده إسماء بيستحضرها ابن يمشي، يعمل له بحضور فعمر فعل هذا وده أمر على أقرع للصحابة فده اسمه إيه؟ الترتيبات إيه؟ ترتيب الأمور. اللي هي ما تقتضي المصلحة ما تقتضي إيه؟ وده من باب المصالح المرسلة بشرط ألا يخالف إيه؟ شرع ألا يخ طيب إلا بعد أن وصلت أبوك صلى الله عليه وسلم وكاشترائي أعني عمر جلعانو دار صفوان بن أمية وجعل إياه سجنا في مكة المكرمة معانو صلى الله عليه وسلم سجنا سجنا هو لابو بك فمثل هذه الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف شرع لا بأس به كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة يبقى احنا اول قسم من اقسام النظم الوضعية اللي ما تخالفش اسمه ايه النظم الاداريه بشرط ها اللي ما تخالفش ايه شرع اما النظام الشرعي العام المخالف لتشريع خالق السماوات والارض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والارض كدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى ماشي او تعدد الزجات ظلم أو أن الرجم والقطع من الحدود أعمال وحشية لا يسوف على فعله الإنسان ماشي أو غير ذلك فتحكيم أو غير ذلك اللي هو فيه ها تحليل ما حرم الله وتحليل ما حرى الله أو تشريع ما كان الحدود وشرع الرب جل وعلا فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض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 قل يا الله أذن لكم أم على الله تفسرون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم, ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقد قدمنا جملة وافية في سورة بن إسرائيل ماشي إن في قوله تعالى هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ماشي يا جماعة يبقى هنا فرق بين ها بين النظم إدارية إذا كانت لا تخالف شرعا وبين التشريعات التي تخالف شرع الله عز وجل الأولى دي لا بأس بها إذا ماحتاج إلى نسخة المصالح والثانية كفر لا يجوز تحكيمها ماشي طيب تعال اقرأ كلام الحافظ ابن كثير وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه وإن بيالك كلام من القيم إن المسألة فيها كفر أكبر وأصغر وإيه يقصد الكفر الأكبر والأصغر وإيه نبين بقى الفرق بين المعين والعموم ثم نفصل لكم في مرة قادمة ضوابط كفر لإيه المعين عشان ما تأيه عشان ما تكفرش خلاص سأل عندك منضبطه وما تخرجش عن شرع الله تبارك وتعالى ماشي. لكن تبقى عارف إن التشريع ده حق مين وتبقى عارف إنه لا يجوز أن يشرع للناس إلا آه وإن القضية قضية كبيرة م ومش كله قو فراسخ زي بعض الناس بيقولوا ماشي في صورة المائدة عند قوله تعالى أف حكم الجاهليات يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يُقنون ماذا يقول حفص ابن كثير بعض الناس يقولوا انتم الكلام ده بتجوه من عندكم وجا كتابات بدكتب ومتشددين في مسألة الحاكمه وجيبوا كلام احنا الحمد لله لا نخرج عن كلام مين كلام العلماء لا نخرج عن نصوص اهل العلم البت لكن لا هنزود ولا نقص هنلزم الصواب والحق هنلزم الصواب والايه والحق وده كلام بقى العلماء احنا بنقرأ كلام العلماء هم فاللي زعلان ايه يما يرد على مين على العلماء دول بقى والتفاسير ديت يحتاج عليها ولو فيما مش... لو المسألة نجيب لو لك كل نصوص المسألة تطول جدا لكن احنا ايه نجيب لك خلاصة المسألة وإلا فلو قرأنا كل النصوص المسألة طولها تتسع بنا ماشي يا جماعة فيقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ينكر تعالى ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المجتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاستطلاعات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. بلا مستند من من شريعة الله. كما كان آل الجاهلي يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بأرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار. من السياسات الملكية المأخوذة من ملكيهم جنكيس خان كانوا ايه اعملوا مثلا ما اسمع معهم ماشي الذي وضع لهم الياسق كتاب عمل جنكيس خان يحكم به ملك التتار ماشي كان الكتابنا فيه بقى اسمع اللي هو بيحكم به وهو عبارة عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبسها من شرائع شتى شوية من اليهودية والنصرانية من الشتى خليط ماشي من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية كنت حاجات من الإسلامية برضو يعني ماشي خالي كله ما هي نأ برضو هي انتبرك هاي يقول ليه لا يشارك في حكمية أحدا يعني ما ينفعش, إيه؟, ينفعش حد ايه يشارك في هذا نخال حق خالص لله وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظريه وهواه مجرد نظريه وهواه فصارت في بنيه شرعة متبعة يقدمناها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله طبعا يجب قتاله في تفصيل فيها ايه تفصيل فيها تفصيل فيها شروط فيها شروط ما انتفهم الكلام يجب قتاله اه مسألة انه يحكم بكفر من يفعل هذا الاسخ المبدل المغير شيء ومسألة قتاله فيها تفصيل في أحكام زيادة أنه لابد يكون لك قدرة لابد يكون لك إيه قدرة وتكون در اللي أخبرنا المفسدة ستقدر مش المفسدة أكبر وتمايز صفين ماشي تمايز زي صفين والمصدحة تكون محققة مش مظمونة فاهم اللي قدر ده مين أهل الحل والعاق اللي هم علماء لهم مش عالم واحد دائما دي اسمها مسائل تعم بها البلوه تعم بها الايه البلوه ودائما الطباع غلابة الطباع غلابة يعني ممكن يبقى عالم بس هو طبع متهور أو مندفع أو من نوع الايه العصبي فيفط فته على طول إيه؟ سريعة لا يتريص فيها ولا يضبطها تضيع الدنيا بسببها انتبه عشان كده دائما المسائل اللي هي اللي تعم بها البلوه والنوازل بتفرق ما بين العلماء اللي يقعدوا مع بعض يدرسوا المسألة ويطلعوا الحكم فيها وبين اللي بيفتي بدماغه وحديه حتى لو كان موهر ماشي ده الفرق وعشان كده ما يجي بعض يا خياب قاعدت رسو ما ما انتقولهش الدعوة صرفها ما ما حكم اللي هالزخول في والوضع الانتخ... والراح وجاي لسه في دراسات شغالة انفعش انفعش ليه الاندفاع بحكم خلاص لازم دراسة ومصالح و... ونفس الكلام قضية الخروج قضية خطيرة جدا فيها ضوابط ماش فيه ايه ضوابط اولا يكون الايه كفر كفر اكبر اللي يقولك لا مين العلماء اللي يقولك مين كحكمة على معين ثانيا يكون ايه في هناك قدرة لان لو انت غير قدر ايه يجب عليك هذا ثالثا تكون المفسدة ستدر بلا مفسدة ومصلحة يقينية ستتحقق رابعا تكون شروط بصفة زي تا ايه عليه ايه والمفسدة ايه اه لان المنطلة غير منكر منكر اكبر ايه لا يجوز لا يجوز فبالفعل مش لازم معناك الخروج على طول لها ده كلام ما ينفعش فيه ضواب وفي تفاصيل ولذلك كل معظم حالات الخروج قاتت بالفشل ليه؟ الناس ما انضبطتش بالايه بأحكام الشرع اللي الخروج القتالية يعني خدت بالك وانا حصل اخيرا ده بقدر الله ده امر ربنا الناس خرق ده قدر الله مضى لكن ليه اللي حصل كل حالات الخروج قابلت ضرط بمفاسة كبيرة لانا فيش ضرط بالايه انض بضوابط الشرعية في المسألة فيجب يقول بقى ايه فنسمه الحكم واللي انا قلت لك تفصل اسمه الايه الفتوى خد لك دي في احكام جاي تفصل بتفرق بين اتنين بين الحكم بين الحكم ولا ايه والفتوى لا ايه الحكم والفتوى الحكم زي ما قال الحافظ ابن كثير كده ختم الفتوى انزال الحكم على الواقع فلو الواقع ده ما ينفعش بالمنع دي اسمها الفتوى انزال الحكم على ايه على الواقع ماشي فهو كيف يدخل خياله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله وعشان كده إحنا المشايخ قبل كده مشايخ السلفية أنكر مشايخ الدعوة السلفية أنكر كتب الكلام ده على حالات الخروج قبل نحصل وسفك الدماء أنكروا الضوابط وفرقوا وفرخ من الحكم والفتوى وأزمة الواقع صحت إيه ما زهبوا إليه والله ما لك الحمد مش في المسألة دي بس في كل المسائل ليه لأن عندنا الدعوة العلماء الكبار العرس الدعوة السلفية ما بيستبدش حد برأيه بيقعد يتدرس المسائل ويدرس كل زواياها وبعد كذا يأخذ ليه؟ يأخذ القرار جماعي مش فردي. بعشان كده بتاتي بفضل الله المسائل موثقة ومسدده ليه؟ لأنه ما تشاور قول كلام السلف في الكربولوه ما تشاور قول ابتغاء مرضى الفئة إلا هدوء لأرشد أمرهم. شوفت فراه؟ لما يتشاور ناس المهالين يهدوا ليه؟ لأرشد الأمر للرجل. ما تشاور قوم تغامر إلا هذول إيه لا أرشد أمرهم وده المطلوب عشان تعرف إن فتن ديّت إنت إيه بفضل الله مطمئن اللي فيه علماء كبار ليجلو وتطمئن الكلام إياهم لأنه كلام بصورة جماعية مش فتوى فردية مش فتوى فردية فرق بين الفتاوى الفردية وبين الكلام اللي في المسائل خطيرة بصورة جماعية لا إيه يقول فهو كافر لجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه أي سوى الله لا في قليل ولا كثير قال تعالى في حكم الجاهلية يبغون ماشي أن يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعة وآمن به وأيقن وعلم أن الله تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقي من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء لما كلام مين ها حفظ ابن كسير لكلام نعلم حفظ ابن كسير حفظ ابن كسير الشيخ شاكف بعلق عارفين من الشيخ أحمد شاكر ها نا محدث مصر ومفخرة مصر في هذا القرن رحمه الله رحمة واسعة لعلما أحمد محمد شاكر الشيخ البني قال عنه لم أرى مثله قال لم أرى مثله رحمه الله بيقول بقى ماشي بيكلم بشيخ بقى بيقول أقوله لشيخ محمد س أحمد محمد ساهر بابي يقول أقول ماشي أقوله أف يجوز مع هذا يعني بعد الكلام يقول ابن كثير ده في شرع الله تفصيلاً لكلام الله أن يحكم أن يحكم المسلمون في بلاد أو أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس من تشريعات أوروبا الوثنية الملحضة بل بتشريع تدخله الأهواء والأراء الباطلة مش يغيرونه ويبدلونه كما شاءون قل زق لبيه نهاردة طلع ده لا والساعة قانون ده لا اعمل اجتماع عشان ايه نغير القانون ماشي زي ما ذكر لي بعض الناس ان كمال الشازي لما دخل لاجنة من اللي جال الانتخابية في البجور فالقاضي بقوله ما ينفعشوا الكلام ده شرافق قال له ايه والقانون قال له قانون يا ابنه ده القانون ده احنا اللي بنعمله وهم ما بعمله صحيح قال انت عابد ده ده صنع مع واحنا احنا ما بنعمله وبعد شوية ممكن ايه ناكله منجوع ما يا. أنت انتش فاهم ولا خدت بركتولي القانون ما وصله وده اللي كان بيحصل وده اللي بيحصل وده اللي, اللي ما وفناش وستعاننا بالله وفهمنا ديننا صحة ودعونا وفهمنا الواقع وتكاتفنا وهيحصل اكتر من وكتر من خدت بقانك المهم فيقول اسمع الكلام كلام العلماء وشوف المسألة مسألة مش بالبساطة الناس بتصورها ان مسألة بسيطة بقى وايه وعادي واخبالك ودول الأولياء والأمور ورد الله عنهم كلام اللي الله بين السلطان ده أنا مستدعف مش قدر بس أبع حكم ربنا معتقده صح؟ عقيدتي بصح ما أقولي هو وقت تبقى زي هنج أتيجي ما تخافش لكن أنت تسعى لتحكم بالعمل الشرعي مع اعتقادك العقيدة الصحية في المسألة وضبطها وبيانة الحق للخلق خدت بالك بيانة الحق للخلق والحمد لله الكلام ده احنا ناقلينه كاتبينه اهوت الكتاب من حوالي خمس سنين او ست سنين قبل ايه قبل ما تقوم ساره ولا حاجه وكاتبه الشيخ ياسر من حوالي خمس وعشرين سنة والشيخ سعيد والعلماء يعني سعيد ولا كده الجماعه دول غايبوا الكلام ده بعد الصورة لا قالينه من زمان بفضل الله تبارك وتعالى عقيلتنا مساله ايه واضحه معاكم نصوص موجوده هنا اهيت من قبلنا من زمان احنا مثلا خلصهم ان شاء الله ماشا يا جماعة شو بقى الشيخ بقول ايه يغيرونه ويبدلونه كما شاءون لا يبالي واضعه اوافق شرعة الاسلام ممخالفة اللي خالفة ما تخشلوش يوافق لخالفة ممخالفة الاسلام ان المسلمين الشيخ شاكر بقول ان المسلمين لم يبلوا بهذا قط انتبه الحتة دية لان بعض الناس يجي, يجي يجيب لك ايه يقيس مثلا وضع زمان على زمان ايه الناس هي من الخلفاء الدول العباسية والدول المؤال جابدل ده لم يبلغ إحنا البولينا بما يبلغ بين الأم, الأم قط ده واقع وده واقع مختلف تماما ماشي. فيما نعلم من تاريخهم فيما نعلم وإذا الشيخ أحمد شاكر البول الباحث المدقق في ذلك إلا في ذلك العادل اللي عهد مين عهد التطار وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له الفسيه ما خضعش له دليل كده زي منك اهو زي ما وضح لك الشيت بل غلب الاسلام التتار ثم مزجهم فادخلهم في شريعتي وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم انتبه بقى ل اهميه انك انت ايه تبقى ثابت على دينك وعلى شريعتك مش اي كلام تجري وراه دول مدنيين قلت مدنيين دول مش بعدين ما دي تطبص المعالم خدت بالك لكن المسلمين ثبتوا ما تجاوبوش عشان كيس خان ولا متحكموا ويهملوه عشان كده مشلين ولا نسخة من الياسق ولا نسخة مات لقطعهم قطعة تام اسمع وبأن هذا الحكم السيء بسبات المسلمين على دينهم وشريعتهم وبأن هذا الحكم السيء الجائل كان مصدر الفريق الحاكم الزاك لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ولم يتعلموه ولم يعلموه ابنهم فما أسرع ما زال أسره جوتال فرق بيننا كنا مسلمين ساعتها انه ايه قطع قضعه تام ايه اللي حصل وثبتوا على دينه ادخلوا التطرف الاسلام وشريعة الاسلام وزال هذا الايه هذا الليثق وهذا قون قابج جنكيز خان مولا فرايتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضع لصلاح عدو الاسلام جنكيز اوجيتس خان الاستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر إلا في قرن واحد أشرنا إليه الآن في اللي إحنا عاشنا يعني إن ذلك كان في طبق خاص هص... اللي هو في الأمريكان من الحكام أتى عليها الزمان السريعة فاندمجت في الأمة الإسلامية وازال أثر ما صنعه ويش كان المسلمون الآن أسوأ حالا وعاشوا ظلما وظلاما منهم لأن أكثر الأمة الإسلامية الآن تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة. والتي أجمع شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر رجنكيس خان هذه القوانين التي اصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها ابناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وابناء ثم يجعلون مرد رد عمرهم إلى معتني قياز الياسق العصري ويحقرون من يخالفهم في ذلك ويسمون من يدعو من الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدة إلى مثل هذه الألفاظ المحفوظة التي تعرفينها اللي يدعو للشريعة هو ليه؟ وتحكيم الشريع رجعي وجامد ومتخلف وعايز نجعنا ونص الشعب إذا تتقطع وتلت الشعب هل أعمل نسمعه خاتفنا ونعزب الله ماشي إلى مثل هزاء تلك الألفاظ البزيئة بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى سقهم الجديد بالهوينة وباللين طارة وبالمكر والخديعة طارة وبما ملكت أيديهم من السلطات طارات يعني بالعافيه ماشي ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين صح لا فيش أي حياء لما بيتكلم ولك لا لا الإسلام ماله كده والدين ماله مالحب دولة خلاص كده حاجات صريحة من التنسوح ومين قال إن الدين حاجة دي شرائع ناخد منه روحه روح الدين والحاجات يعني ايه الناس ما كويسة لكن مالوش دعوا بالتشريعات والحب والكلام تستطيعون في القنوات والتلفزيونات شغال على ودن فيه ولا حياة لمن تنادي فيجوز اذا زي الشيخ بيقول مع هذا لأحد من المسلمين ان يعتنق هذا الدين الجديد اعلى التشريع الجديد او يجوز لابن ان يرسل ابنائه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما من... اخي الكلام يقول او يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري أو يعمل به ويعرض عن شريعته البينة ما أظن أن رجل المسلم يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلة يعرف يعني كنا على علم أنت بالغازم أن فقر العلم ليه؟ والجهل ماشي ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسول كتابة محكمة لا يطيل الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأن طاعته وطاعة الرسول جاب ويجب قطعية الوجوب على كل حال ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاة القضاء في هذا الحال باطلة باطلة أصليا لا الحق والتصحيح ولا الإجهازة إن الأمر في هذه القوانين ذكرنا بشعر مشاكل يقول إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هو كفر بواح لا قفافي ولا مدار ولا مدوارة ولا عذر لاحظ من تسمون الإسلام من كان في العمل به أو الخضوع لها وإقرارها فليحذر مريون لنفسه وكل مريح حسيب نفسه ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانينة ولا مقصرين سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصره أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل ألا فليقولوا ما شاء فما عبأت يوما بما يقال عني ولكني قلت ما يجب أن أقول رحمه الله ورحمة واسعة رحمه الله ورحمة واسعة ماشي طيب هل المسألة طبعا فيه أصل اللغة في أصل أبي مجلس اللغة أصل أصلاها أنها كفر دون كفر جاء نقل الشيخ كلام الشيخ محمود شاكر وأن أصل أبي هذا كان بيناقش ناس أو كان بيقول لناس إبوضية عن خوارج فيبين لهم فيبين لهم المسألة في كلام طويل فأرجو أن ترجعوا إلينا أنه تقرناها طول الإيه؟ الأمر جدا لأني نقلوا طبعا ويبين حقيقته وأقر كلام إيه أخوه الشيخ محمود شاكر في تحقيقه في ابن جريد طبري ونقل الشيخ وأقر هذا الكلام ماشي يا جماعة وبين أن أصر في مجلس في جدار الإباضية القوارش إياه في مكان أصمع بعض الأمراء من الجور أنهم كانوا عايزين يحكموا على بعض الأمراء عصرهم لكلام الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر خبالك مشكلان فيحكمون في بعض قضائم بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحب فالخوارك العزين يخليه كلها كفر إيه أكبر وده كلام باطل نسألة بها كفر أكبر وكفر أصغر فاصر أبي مجلز أنا كان في مناقشته وجايب تفصيله ونقل كلام الشيخ محمود شاكر خدت بالك أنت إزاي لا أكره أصغر يعني الشيخ محمود شاكر بدأ كلمته بقوله اللهم إني أبرع إليك من الضلالة فإن أهل الريب والفتن قد من من تصدوا للكلام في, في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في طرق الحكم من ذل الله في القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة التي تنزلها في كتابه في اتخاذ قانون الكفر شريعة في لدي الإسلام فلما وقف على هذه الخبرين انتخذاهما إيه؟ خاتمانك أنت فيما هرى بصواب هذا وعلق بين الأسرين تفصيل أمرهم أن كانوا في مخاطبة للخوارج حينما كانوا يريدون أن يكفروا ولاة الأمور أنا ذاك اللي بيحكموا الشريعة بس بخلفوا بعض القضائم ترجع للتفصيل لأن الكلام سيطول ماشي يا جماعة طيب هل المسألة بقى فيها كفر أصغر وأكبر نعم سألت الحكم بأنزر الله بغير ما أنزر الله فيها مش كلها كفر أكبر ولا هي كلها كفر إيه أصغر إنما فيها تفصيل فيها تفصيل ماشي الإمام ابن القيم بقول كلام جميل الإمام ابن القيم ماشي يقول كلام ايه جميل ورائع ماشي يا جماعة طبعا ابن القايم رحمه الله بيبين المسألة ان فيها كفر قلنا ايه كفر اكبر و ايه واصغر ماشي نقل هذا الكلام في قالوا الكلام ده في في في مدارج السالكين في مدارج ايه هنبالكوا انواع بقى ننقل قلامه ونبالكهم اقسم ايه الأصغر والأكبر كما فعل الشيخ محمد بريمن عبد اللطيف رحمه الله. ماشي. بيقول ما ابن القيم رحمه الله في هذه ال المسألة بيقول والصحيح والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر وليه والأكبر الأصغر وليه. ولا أكبر لا في غير التشريع تشريع تحليل وتحريم ده كله إيه ده أكبر اسم شرك التشريع اسم شرك لئيه التشريع تشريع العام تحليم وتحريم ده اسم شرك التشريع في نواع الشرك لا يجوز لا أحد أن يحل ولا يحرم لكن في مسال الحكم لأن فيها نوع منها شرك في الروبية ونوع في الألوهية نوع في الروبية نوع في إيه في الألوهية إنك تتحاكم لوها أنك تتحاكم إلى الله فعلك أنت وإلى رسوله مسألة تحل وتحال ده شركة ايه؟ أوروبية ليه؟ لأن السيالة بالأمر وأنها يحاق مين؟ حق الله تبارك وتعالى وبمحل الأوروبيات ماشي يا جماعة؟ اسمع ودي عبادة تحاكم عبادة لا تكون إلا لله عز وجل فبقوله الصحيح أن الحكم غير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل الواقعة بعينها وعاد عنه عصيانا مع اعترافي بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه بعد يقوله أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن جهله واخطأه فهذا مخطئ مقطع الأحكام المخطئين يبدأ رد على اللي بقولك المسألة كلها إيه كفر أصغر من باب الكبائر لا يكفر حتى يستحيل هذا كلام باطل ومخالف الكلام العلماء ماشي يا جماعة طيب أقسام بقى الأصغر والأكبر ماشي قبله أي الكلمة جميع القراء عليكم تبين خطر تحكيم غير شريعة الله وكيف أن هذا يجلب البلاء والوباء على الأفراد والأمم على الأفراد والأمم فيقول رحمه الله القيم لما اعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ وعرض لهم من ذلك فساد في فطرهم فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم ده لا اللي بيقول حقم ربنا لكلام الشيوخ ما بل يقول لكلام ايه اخوام لا خلاق لهم او لا اي حد فيقول وظلمة في قلوبهم وكذر في افهامهم وكذر في افهامهم ومحق في عقولهم وعم وخبرت زاي وعمت مافي الأمور وغلبت عليهم حتى رب فيها الصغير وهر وهرم عليها الكبير فلم يرها منكره أمر عادي اعتدو فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل والهوى مقام الرشد والضلال مقام الهداية والمنكر مقام المعروف والجال مقام العلم والرياء مقام الإخلاص والباطل مقام الحق والكذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحة أو مقام النصيحة والظلم مقام العدل فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وليها هو المشار لهم المشار إليهم فإذا رأيت دولة هذه الأمور اللي فاهم إيه الظلم مقام العدل والهوى مقام الرج والرأي مقام الحق إلى خير والباطل مقام الحق والمنكر مقام المعروف إذا رأيت لولة هذه الأمور قد أقبلت وراياتها قد نصبت ماشي وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقلل الجبال خير من السهول ومخالطة الوحش أسلا من مخالطة الناس انظر اقشعرت الأرض وأظلمت السماء نعم والله نعم لما الرب ده ملكه ونطرق حكمه وتشريعه ويرمى الناس اللي يطلب كده او اللي بينهم اسأل انه ما ايه كذا وكذا وفيهم وفيهم اسمع واظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة وذابت البركات وقلت الخيرات وعزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلم وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفضيعة وشكل القرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم من كسرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح وهذا والله منزل بسيل عذاب منزر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلامه فاعزلوا عن طريق عزيز سبيل بتوبة النصوح ما دامت التوبة كنا وبابها مفتوحة وكانكم بالباب وقد أغلق وبرأني وقد غلق وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون شوفت العشرين سوين ها من أسبابه شديدة ها وهذا الكلام الحمد لله لك مكتوب من سنين هذه أسباب من أحياء هي من أي من جرائ هذا من جرائ إيه عدم تحكيم شريعة الله وعدم تحكيم دين الله لا لولاك لا حد واحد يركع لك ايه عايزين تحطون لحل بقى المشاكل الاقتصادية ويحصل للناس والجوع العطش انت تعرف الناس بتقول عطشين اعراضنا عن شرع الله لحد يقام في الابق خير ومن ان نوم ترى الناس 40 يوما تنزل البركات تنزل ومعملناش كده شوف ايه منذر بسيل عذاب قد ان عقد غمامه لكن النهار كان فيه زلزال صح وسيول وحاجات ما رجعناش وتبنا هي بس ثمن غالي لازم نرجع لدينه العبودية متقوليش بقى كذا وكذا وصو لا كلنا لازم نرجع للدين ونحتكم لشرع رب العالمين دي م... دي مقتضى العبوديه لله طال العبودية لله ماشي يا جماعه فاسمع طيب اقسامه بقى الشيخ محمد بن عبد العطيط بين اقسام في كتابه هدم القوانين الوضعيه الشيخ علي عبد ال لطيف ده مين ها ده كان مفتي و الشيخ ابن باز شيخه ماشي والشيخ ده, ده نفس الكلام في رساله له والشيخ ابن عثيمين واللي قلت لك الشيخ احمد شاكر والشيخ محمود شاكر ومشايخ كسر كسر وعلى الكثير جدا خدت بالك والتفاصيل موجوده ابن كثير وكلام وفي كلام لابن عثيمين نقوله هنا بس مش عايز اطول عليك في ايه في قراءه النصوص لك عشان تعلم المسألة وتبقى عارف ان تفصيلها وتعتقدها اعتقادا صحيحا ماشي وتسعى جاهدا ليه؟ لرجاع شريعة الله وده السبب نحن بنعمل عمل ونجتمع على الحق ونجتمع فيه دعوة صرفية منظمة ومجتمع عشان ايه؟ عشان نصل لتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى بالوسائل المشروعة الشرعية دعوة الحتيمة بيان المسائل ضابط الشيخ بالك اللي تربية الناس أمر في المقر بالضوابط الشرعية اه حتى خالك تغير وجه الأرض بإذن الله تبارك وتعالى أزل أمني أولا وكلم الشيخ محمد يقول الشيخ عبد الرحيم عبد الرطباء في على المحكم القوانين يقول إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلت ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فاردوا إلى الله والرسول إن كنتم من الله ولوما يخذلك خير ومحسن تأويلا ما شيء خلاص أذنه ثم يتكلم الشيخ بعد كده يفصل بيبين عندنا كم نوع ست أنواع دي كفر ايه اكبر مخرج ونوع واحد كفر اصغر ليس مخرجة ستة أنواع ده من يذكرني كده حد يذكر كده أن واحد ايه أن يحكم آه. آه. ويرى أن حكمه أفضل من ايه من حكم الله تعالى أفضل من ايه من حكم الله أو مساوي لحكم الله والذين كفروا وربهم يعدلون أو أو حكم ربنا أفضل بس يجوز له أن يعكم ها أني أني أحكم ها خذ عندك إذا أنا عندك هذا كبره أن يرى إن حكمه أفضل من من حكم الله أو يساوي حكم الله أو حكم الله إيه أفضل، لكن يجوز أن يحكم بيه بغير ما أنزل الله ماشي دكتاتور أكبر، ها هاي هاي بشر غير شر يقبلك بزمن شر أو اللي هي الايه اللي هي القل اللي هي يتكلم على حاجة اسمها إيه إلا الأعراف، الحكم الأعراف المخالفة للشريعة اللي فيها إبطال اللي فيها إبطال الشرائع اللي هي مسألة إيه مثل الزنا يقول له مش عارف غرامه كذا كذا خاطر بالسماء إلى الحكومة إيه العرف المخالف لإيه المبطل للشرائع أي القوانين لإيه الوضعية النهال محاكم اللي خبرك الناس يزبونه لإيه أسراب في إسرائيل أسراب مفتوحة الأبواب والناس أسراب في إسرائيل أسراب كما إيه تحكم غير السنة والكتاب كما أن القانون إسلام شرع الإسلام لا له مصادره لا مصادر والدي من إيه من من أشملها وأظهرها وأشد معاندة لله والرسول الاخ الكلامي رحمه الله رحمة الله واسعة ما بقى له بغير ما أنزل الله له قفرها صغر قال له ايه ها اللي هو هوا في قضية أو قضيتين لرشوة يعني يحكم بما أنزل الله غير أنه عدل عن الحكم الهوى في ايه في نفسي او كانت بالك لرشوة او شيء من هذا ده لا الكفر دونه كف وده اللي فصل خبرك أيها الطبق على أسرة بمجلس أو وصلنا بمجلس كذا بين الشيخ محمود شاكر والشيخ أحمد شاكر في تحقيق نقلة طبر أو تحقيق كتاب أضواء الكتاب العمد التفاسير أما إباز المسألة فيها كفر أكبر وأصغر الأكبر كما ذكرنا كان نوع ست أنواع والتاني والأصغر وهي نوع واحد طيب ده في النسبة للإيه للمسألة طب للمعين ها لا المعين بقى ده إيه لابد من ثبوت شروط انتفاء موانع وده حسب ما يرى كل عالم او يرى ان القرارة مستوفاء وغير مستوفاء لكن المسألة في حد ذاتها يعلم هذا التفصيل الذي ذكرناه لكم اليوم ماشي جماعة يبقى على هذا التفصيل المذكور الذي ذكره العلماء في المسألة ان شاء الله عشان مسألة المعين هنتكلم بقى في درس قادم عن ضوابط تكفير المعين عند عندها للسنة والجماعة خذت بالك ليه اللي على درايا بامرك بهذا الـ بهذا الباب اللي تتصل المسائل بعضها مع ايه مع بعض مع ضوء مع بعض أختي بلق بجزء قصيدة جميلة في مسألة الحق بما يب بما أنزل الله حتى إحنا بنقوله بعد ما كلامنا على المسألة وبياننا خبرك انت ازاي المصائب نقول وعلى كل الأحوال اعلان النفير نصرة البشري النذير على كل الأحوال فإننا ندعو الأمة أفرادا وحكومات إلى التزام شرع الله والعودة لكتاب ربه وسنة نبيها وطرح كل ما قال ذلك حتى ينصرنا الله على أعدائنا وحتى نثبت بالبراهين والأدلة حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم والله إن الخير كله في ذلك وما تأخرت أمتنا عن الركب وتصلت عليها أعداؤها إلا يومها هجرت شريعة ربها ويممت وجهها شطر الشرق والغرب فيا قوم هل هناك أهدى سبيلا وأقوى مقيلا من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم طبعا لا طيب حاشا القصيدة الجميلة التي تكلمها من قائم زكارة في كتاب غسلفان حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشى رسلاكم بالهوى والجاهل تلك حكومات الضلال والله لو عرضت عرضت عليه كلها لجتثها بالنقد والإبطال حكومات حكم غير شرعي إلا التي منها يوافق حكمه فهو الذي يلقاه بالإقبال أحكامه عدل وحق كلها في رحمة ومصالح وحلالي شهدت العقول عقول الخلق قاطبة بما في حكمه من صحة وكمال فإذا أتت أحكامه الفيتها وفق العقول تزيل كل عقال حتى يقول السامعون لحكمه ما بعد هذا الحق غير ضلالي لله أحكام الرسول وعدلها بين العباد صلى الله عليه وسلم ونورها المتلالي كانت بها في الأرض أعظم رحمة والناس في سعد وفي إقبال أحكامهم تجري على وجه السدال وحالهم في ذاك أحسن حال أمنا وعزا في هدى وتراح وتواصل ومحبة وجلال في ظل حكم الله ورسوله فتغيرت أوضاعها حتى غلت منكورة بتلوث الأعمال فتغيرت أعمالهم وتبدلت أحوالهم بالنقص بعد كمالي لو كان دين الله فيهم قائما لرأيتهم في أحسن الأحوال وإذاهموا حكم وإذاهموا حكموا بحكم جائر حكموا لمنكره بكل و بال لمنكره بكل و ما ينكر حكم جائر الله تعالى خد بالك أنت كده بتنكر إيه خبرك عملوه ها قضية وخبرك وحكموه عشان أنكر الحكم الجائر الذي ما أنزى الله بن سلطان وإذا هم حكموا بحكم جائر حكموا لمنكره بكل وبالي قالوا ماشي أتنكر حكم شرع محمد حاشا لذا الشرع الشريف العالي عجت فروج الناس ثم حقوقهم عجت من هذا الباطل انزب تضيع الحقوق تضيع الحقوق حلمي عجت فروج الناس سم حقوقهم لله بالبكرات والآصال تشكو من يحكم فيها بغير شريعة الله وغيرها بسبب هذه المنكرات والمخالفات التي ما الله بها من سلطان عجت فروج الناس سم حقوقهم لله بالبكرات والآصال كم تستحل بكل حكم باطل لا يرتديه ربنا المتعالي والكل في قعر الجحيم سوى الذين يقضي بدين الله لا لنوالي ذكر ابن القايد قال لا لنوالي أو ما سمعت بأن سلسيهم غدا في النار في ذاك المكان زمان الخالي وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك السلس أم هو خالي أنت هالكلام طيب أبانا الله ذكر زمان ابن القايد فما بالك بزماننا كما بالك بزماننا يتوجع في زمان بهذه الصورة في زمان لو عاش رأى في زماننا من يعمل بقى على إقرار الباطل إقراره عايز يلبسه السوب سوب المشروعية خيبت بالك ويغضب لو إحنا أنكرنا مثل هذا هذا كلام العلماء وغيرهم أك... هذا قليل غيظ من فايد هذا غيظ من فايد في هذه المسألة فيعنى الله إنا نبرأ إليك من الضلال ونبرأ من كل حكم يخالف حكم السنة والكتاب ماشيك حكم العمل بالمحاماه العلماء ذكروا تفصيل في من منع في من قال في زف تفصيل قال والله يبقى متبرئ من هذا القانون وبريء منه وكفر به عند الله كفر وطو تبرئ منه ويعمل بضوابط شرعية لاسترداد الحقوق والمظالم وما ياخدش اي قضية دفع فيها عن باطل وعن عن ظلم ولا عن كذب ولا عن, ولا عن القيود قالوا جائز بهذه الايه الضوابط لو استعضر النيه ويعمل على تطبيق شريعة الله على إبطال هذا الايه القانون إلى آخر ما هناك من قيود وضعوات في هذا البيت لا طبعا التكفير ما يدخلوش في فرقة الناجية بقول الجماعات الموجودة بالتكفير وكذا التكفير دول فرقة ضال خواري دول خواري الجماعات التانية بقى اللي زي مثلا الإخوان والسلفي وكذا دي من حيث العموم داخلها في فرقة الناجية لكن من حيث التفاصيل حسب حال كل واحد لو واحد اعتقد عقيدة أشعرية أو عقيدة صوفية أو عقيدة كذا اولا الكلام باطل او غيره ايه خارج عن الايه عن آه لكن اهل لكن في اهل السنة وفي مش اهل السنة فاتبالك انا عز الدكتور عمر صمير الاشقر براجل الهل السنة وكتبه راعة جدا الدكتور عمر صفحين بابل كده وغيره وغيره ما يتسواج بواحد بيدعو الطريقة الرفاعية وكذا فحسب حال ايه من حيث العموم لم تتبنى ايه اصلا تخرج بها اهل السنة خروجا كاملا ده اوسط الكلام وعدله في المسأ واحد بقول يقولون أن المنتسبين مسألة كاتب طبعاً أن المنتسبون عيب كذا أن المنتسبين اكتئابوا في عالم اللغة العربية ماشي لأن من ضمن الـ المؤامرة على الإسلام والمسلمين هدم اللغة العربية واللغة العربية وعاء الإسلام أن المنتسبين للدعوة الصوفية ليس لهم علاقة بالواقع ولا يعرفون شيئاً الواقع السياسي الذي يجري حول لا علاقة له ذاك الأمر مزول لأن الواقع المفضل له طوال الأربعين سنة الخمسة ليست الفاتت كانت الدعوة الصوفية أضبط الناس. مش كلام من عندهم والله كنا في السجن بعض نقوم الاتجاه الثانيه يقول الوحيدين اللي ما خبطوش اه طب ماشي اه ماشي ماشي يبقى الاول نفرق بين الدعوه السلفيه والسلف احنا عندنا الاتجاه السلفي الان قسمان ومن زمان دعوة سلفية اللي بتعمل عمل جماعي منظم ومالها منك في التغيير ومرتب وسلفيات غير سلفيه غير تنظيميه لكل شيخ بايه من تلاميذه كل شيخ بتلاميذه فكام ده قصده الدعوه السلفيه اللي هي دعوه ولا سلفيه اللي على راسها الشيخ محمد اسماعيل والشيخ ياسر والشيخ عبد الحطيب وشخصين عبد العظيم الشيخ ابو ادريس شيخ احمد فريد الى خيرهم ومحفظهم الله فكلامه مش صح ليه والله من خلال تجربه شخصيه لان انا انا التزمت مع نادي بقى في التم... في الثمانينات التم... ماشي فود علك امام صوره ايران تكلم كلام منضبط وفضح عظيم الصوره الناس كلها خالت وزعلت وازاي خاصة انها رفعت ايه اعلم مش عارف كذا وانها بتاع ثم اثبت الواقع الصحة ما ذاهبوا ليه الشيخ محمد اسماعيل كلام عن حقيقتها بالتفصيل وانها صورة رفضية خبيثة وانها اصناعة غربية وانها تهدف لضرب الاسلام وخنجر في ظهر الاسلام واتب حقائق غريبة كل نصح مش معقول كلا وثبت صحة نقال جات في احداث 81 والموضوع جات قالوا يا جماعة الناس مستضعفين والكلام ده شايفوا هاجل بم والكلام ده ايه كذا وكذا وبينه وما ينفعش اللي ايه كلام العلماء في هذا الباب الناس خلفت وحادث سابت صحة ما زابوا لي كانت احداث في خبالك مش عارف في خبالك اللي حصل فيها بتاع الحرم شخص محمد سبعيل قال المهدي منصور قدر انه ما ينفعش الكلام ده ولم وطلع صحة ما زكر جاء الناس حما حصلت انكروا له ايه المهدي طلع كتاب المهدي هو تفريف انا حما مطلع كتاب المهدي حقال لا ايه لا خرافة كون الناس فيهمت غلط مش بعدنا ننفي بسألة ثابتة بالأحاديث جت طوال فترة التباليين بنا كنا معاهم قالوا يا جماعة بيّنوا التغيير المنكر بالمسائل دي بغير مراعاة ضوابط المصالح والمفاسد والتخبط وسفك الدماء وكتب الشيخ سعي الكتاب تحصيل الزلد تحقيق الجهاد هذه الأحداث هتودي لتعطيل الدعوات وضربها ومنع كذا وكذا وكذا وكلام ده خطأ وفصلوا تفصيل جيد ورائع الناس ما استجابتش حصل اللي حصل وكل الناس عاشته وشافوا قضية, قضية تكفير ردوا عليها وفصلوا الردود عليها بفضل الله وضبطوا الفرق بين تكفير المعاينه تكفير حتى قامت الموضوع اللي جابها في الجزائر وحصل ساعتها من الانتخابات قالوا لا ما ينفعش النمره المصوره ديت لازم الاول كذا تعليم الناس وتربيتهم يمشي ده مع ده قدم وساق بمراد الضوابط ما عملوش هيحصل كذب وطرق كلامهم صح جت على موضوع حسن انا بعتبره تاريخيه جاءت موضوع يام ما حصل سنة التسعين انا حضرت درس الشيخ محمد اسماعيل وبيتكلم عن القوات الاجنبية وضرب جيش العراق قال ان ضرب جيش العراق سيؤدي الى تنمر واستئساد العدو الصهيوني وهو الذي يستفيد من هذا ويكلم كلام حصق بعدها كل اللي ياله حفظه الله وقال جاء موضوع عرب اه موضوع عقبالك ضرب العراق أو قال حيد الطالبان وافغانستان كان موقفهم ثابت قالوا لا لهم ضربوا هناك عشان الإسلام مش عشان اي حاجه ثاني وده كلام باطل وكذا وكذا وضبطوا المسألة وكلامهم بفضل الله كان هو جاء مسألة مساله حسين وحكايه اعدامه الشيخ محمد اسماعيل كلكم سمعتم اللي ضبط المسألة في ناس قالت لا ده في كذا مناسبه ضبط المسألة وبين اخبرك الواقع بالتفصيل فيها وكلامه كان هو بفضل الله اثبت الواقع صحته جاي بعد كده احداث حسن نصران الناس تاهل وعلى المنابر وخلوه امام المسلمين وفي وفي و... طلع بين المسألة وان دي القيام. يعني قضية كلها لعبة نظام ايه خطفالك انت ازاي لصرف النظر لما جاش شيعا اكتشفوا في العراق وافتضح امرهم طب يعملوا حاجة تخبي على الناس واذهوا ايه و... و... بكشف... ب... ب... ب... ب... خلاص بقى امة الاسلام اكتشف خيانتهم ومشاركتهم ايه وإيران اكتشف, اكتشف خيانتها محمد علي الطاحي قال لك لولا إيران لكن أنا رئيس رئيس إيراني لولا إيران ما دخلت أمريكا العراق ولا أفغانستان عايز خيانتك أنت كده أوضح من كده خمسة ألف من المخابرات الإيرانية في العراق يبينوا إيه يبينوا أماكن مطلوبة للجيش الأمريكي ويتعاونوا معهم لضرب إيه للسنة وذات تاريخهم كله كده ما بن العراق نعمل كده وتصور عمل كده ودول الصفيوة عمل كده فافتح أمره فكان لازم يعملوا حاجة إيه شوية حركات ملونية كانت تورك معاه ازاي من باب الايه تغطغط العواصف والناس استجابت وهيحرروا وهيعملوا وقال بين الشيخ ساعتين ده كلام باطل ده حصل نصر الله نصر الله كان من ضمن حركة امل في التمانينات اللي ضربت الفلسطينيين لحد ما, ما سألوا استفتوا في مخيماتهم عن جواز اكل, أكل لحم البشر اما ده لحرر الفلسطيني وبين حقيقة الامر ثم بعد ما ظهرت الحقيقة بدأ بدا يوقع بجيشه على بيروت وحصل اللي حصل وجزم بضرب غزه ليتو ضربه رصاصه واحده جام غزة ها طلع بقى ولا انصبه فيها طب انت انكش منظومه كل علمانيه وانظمه ضاله ومنحرفه وفيه ما فيها انت بقى ما تضرب وتفتح جبهه تانية ترفع اعناق على ايه نكمل كده وبتاع الكلام ده ليه لان العملية واضحه اللي بيمول التمويل الايراني عن طريق سوريا نظام سوريا النظام السوري نظام باطني نصيري كفري نصيرين كفر حتى لو ما حكموش هو كده هم الدروز والنصيريين دول فرقه كفرت دماغ العلماء خدت بالك ايه بيجمع العلماء من فرق الباطنيه طبعا لو كان الكلام صح طب ليه سوريا ما عملتش فتحت فرع الحزب ده عندها عشان يحرر لنا هضبه الجولان ها لكن هي فاهمه اللعبه لما كانت ياوله صح ولا غلط 40 سنة هضبه بطجولان ما اتضربش على رصاص كان تعمل عندها بقى حركه مقاومه والمقاومه والناس بيخداخدوا بغتنا المقاومة واللي راح واللي جاي فيها أبدا ده, ده كيانات زراعة لتفتيت العالم الإسلامي وتقسيمه وتقسيمه فمسألة خطيرة باين المسائل بالتفصيل وأثبت الواقع صحة مزاجه لي بفضل الله تبارك وتعالى فيبقى زي ما فيش علم الواقع وهم اللي مشوا منضبط ما فيش أي تخبط فيه لكن مسألة السياسة إذا كان بيقصد السياسة اللي هي الوضعية الكذب واللف ودوران والناس صعب باليلته يحلف على المصحف واتخلف الصبح والتحالفات المشبوهة وانا اضحك عليك وتضحك عليا واعمل لك واسوي لك وكذا وكذا وان شاء الله اجيب لك واعمل لك كذا وفي الفيوم ابن لكم مصانع وعد يكتب بعد الناس ويتحك على الناس ويعمل تحالفات بالسر وفي الليل بيتحالف مع ده ويكون متحالف مع الثاني زي ما انتم عارفين بقى القصص بها والحكايات فده انا اعوذ بالله من هذه السياسة لان ده كله ده نفاق وكذب وباطل نبرئ الى الله منه اما السياسه الشرعيه لا اللهم لك الرحمه والا فيعني تعالى اشوف واخد بالك كلامنا او كتاباتنا ومشايخنا وتوضيحات المذاهب الفكرية المعاصرة وبيان بطلانها ورايح وجاي وكل كده وقضاء الحكم وغيرها وغير ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بفضل الله عز وجل فطبعا يا اللي يتكلم يبقى الكلام إيه, ايه يعني ينصف احنا عايزين انصاف موضوع اهل السلفيين يشاركوا واللي في البرلمان بكوادر واعضاء نصر الدين لا أو لا دي حسب ما ايه ما يتبين لسه الواقع ضبابي والمسائل بتدرس ماشي لكن إما أن يشاركوا فعلا مشاركها وإما أن يؤيدوا الأقرب فالأقرب حسب ما تقتغي المصلحة هتقتضي المصلحة وحسب درء المفسد ماشي والله دي فالما قلت لها أنت حرام علي إخبالك إلى يوم الدين يقص طلاقا دي فيها خلاف العلم في من قال ان تقع طلاقا في من قال تقع زهارا وفي من قال تقع يمينا خدت بالك ان انت يقصد الصلاق وطبعا لفظ الحرام لفظ يحتمل فده طلاق كنايه هيبقى هيبقى الراجح ان تكون طلاقا بهذه الصوره اذا نوى بها طلاقا يعني كان عاقد نيتون الايه لان لفظ التحريم من الالفاظ التي تحتمل الطلاق وغير الايه لكن لو لم ينو بها طلاقا فالراجح ان يمين يكفر ب بعض الناس يتهمون المنتسبين دعوة صرفية بلدنا للتعصب لمجرد أنهم يريدون حفظوا بدون إيه؟ تجريح لأحد والله ده كلام يعني صاحبه يعني يستغفر رب عز وجل التعصب أن أنت تجيب لي دليل في مسألة وأنا رد الدليل آه وحديث ده تعصب التعصب إنه في حق قدامي مع فلان وأنا ما أخدش الحق لأشي يكون فلان وده نمر الله من ذلك نمر الثاني تعالى بقى وشوف بقى هم تعصوا ولا مش تعصوا كذابنا كلامك كلام باطل الشيخ محمد حسين حصل خدت بالك ان قال الكلمه اللي هي ديات وحصل اللي حصل صح ابو حسن عقوب والدنيا اتقلبت وشيخ محمد حسين في الفترة الاخيره مش مع الدعوه السلفية عشان معاك بس واضح في من مشايخ السلفية اللي شتم عليه والكلام مسجل اللي عايز يسمعه في مشايخ في القاهرة مسد صدق واحد يجتبره ما عنده غير قال بهزر او بضحك او يعني حاجه وحصل أخص بسالة طب ما تمنتوا و... عندكم الناس قال الكلام أكثر من كافيه لطعند إخناة نجيب سؤال إخناة وسبب دين في الدين وكذا واللي رد عنه وبيّن الموقف أحسن من رد الشيخ على نفسه الشيخ محمد بن سبعين حصل ما حصلش حصل ما حصلش الشيخ حزم شو ما مش مع داعم سلفية من اللي اعتزل عنه بوجه لطيف الشيخ محمد بن سبعين حد عملها تاني يبقى فين الطعس وقص على هذا الكثير والله هذا ما تعلمنا منه وهذا ما تعلمنا من المشايخ ماشي الشيخ محمد الإسماعيل كان في المنصولة في مرة أحد على الشيخ مصطفى ظهره في بيته وما فيش أي مشكلة ومن الأخيرة ديت اتتصل بمشايخ كتير عشان التنسيق ونعمل الناس فيها دي واحدة وأنا عندي من دي حقائق مش عايز أتكلم ومنهم مشايخ ده أتعمل قادي اتكاد أخرى وهاجم السلفين موسلف طب. مش عايز أتكلم أنا وغير ذلك وغير ذلك. فين يبقى عندنا إنصاف انصافر كلمة صح ولا نرمي طهم وخلاص ينفع ها نرمي طهم الواقع عكس كده تماما بفضل الله تبارك وتعالى والله الواقع خلاف هذا تماما العكس ثم يكون يقصد بقى تعصب عشان بيعمل عمل جماعي اقول له بقى دي ينطبق عليه قوله قايله ايه رمتني بدائي هوان اللي بيتبع شيخ بعينه هو اللي يتعصب ولا يتبع منهج ها منهج مش بالعصب الشيخ بعينه ده ما يتعصبش اللي اتعصب نون اللي هو شيخ بعينه ده تعصب لكن اللي يتبع منهج على رأسه مجموعة شيوخ وبعدين ده احنا تربينا احنا احنا واحنا ما احناش صغار وما احناش حاجة خالص انا من واح كنت ما اتناقش مع الشيخ في بعض المسائل الفقهيه وبقوا في اخوه قريبين مني قريب مني عارفين اني بخالف في بعض المسائل والمشايخ ده بيقول كذا وده بيقول في الخلاف السائغ وفي الخلاف التنوع ما فيش مشكله لكن في فرق ان احنا كمنهج منهج التغيير حيث عمل جماعة في اختلاف مالك تغيير ضوابط شرعية عمل في الواقع لا ده احنا واحد لان ما ينفعش فيه الايه التعدد عشان نمضي خدما لإعلاء كلمة الله وإقامة الدين الله في الأرض فما ترى ربنا على هذا بفضل الله والواقع بيشهد عكس هذا وليه اخو بيدافع عن كل السلفيين سواء ما همش معه شيخ ربنا مش عاد بيدافع عن كله لما يجي في الإعلام يدافع عن كله مش محمد اسماعيل على مرء ومصنع الناس ويدافع عن كل الناس سواء معهم او مش معهم ليه ده المسلمين علينا ده الآخرين مش كده فالحمد لله الواقع يكذب هذا طبعا ايوه خلاص يا باشا خلاص انت في هذا إن شاء الله ايه نتحذير تحذيره لا ده كلام مش صح انا قصدت شيء ان الشيخ محمد طبعا هو نفس وضعه في كل حاجة بس في الترتيب انا اقصد ان لو كانوا متعصبين كانوا على قد الايه لكن بقول هم الوحيدين اللي ردوا حتى خد بالك انت ازاي ودافع عنه والتمسوا العذر الشيخ محمد اسماعيل نزل اخطى الشيخ محمد يعقوب من شدة الفرح واتكلم في عمل العصو ويعتذر عن الاثنين وبيير والشيخ عبدنا مشحات برضو دافع عنه في الجرايم والشيخ سيد عبد العظيم خدت بالك وناس تنباه والكلام موجود هجموه وايه طب يعني خليه واحد اخطى في كلمة خلاص تهجموا شد عليه وداخل برضو صف السلايم مما يدل يؤكد ان فضل الله انا ادلل هذا الكلام على كون ان الدعوة لا تعرف التعاصر والشيء منها ولا تخير التعاصر وبفضل اللي نتعامل مع الجميع بأخلاق الإسلام ومحبة الإسلام وكل شيء من هذا لكن فقط في الفرع بين ان ترتيبات كعمل دعوة من أجل المصالح ومن أجل الواجبات وبين ختملك الأجمال فما ترمليش بها عشان هذا بلتازم بترتيبات معين ومنعك معين من أجل أسرة الإسلام واخبلك كذا ولكن أدلة الشرائية منطهدة على صحة مال عليها من عمل جماعة ده مشكلة منك مسألة عمل الجماعي الإمام الشوكاني والكلام من الشيخ حسابنة ايمية والإمام الجويني وغيرهم وغيرهم متكلمين في المسألة ونصوصه موجودة فده مش كلامنا منه فده أمر الثاني اللي كل أعلام أن السلفية بتهاجم كلها بسبب العمل الفردي والاعتزالية والكل أحد ماشي بدماغه وأنه ما عندهش أي تصور لتجعل علاقة كلمة الله فلما يبقى دعوة مباركة منضبطة بالكتاب والسنة ومفهم سلف الأمة ومتعمل عمل جواعي وطبقا لمنهج ومراحل للوصول لإعلاء كلمة الله في الأرض ويفتح الله القلوب ويجعلها القبول مش لا باب بقى بالتعصب م... لا تعصب أنه أنا أرد الحق إذا شاءني لكوني أتبع فلانا أو كذا وأنه أن هذا الداء سنبوح أكثر أنك تبع شيخ واحد أما تبع دعوة فهي جمع من المشايخ ففضل الله ما يبقاش كده واحنا في ربنا على كده أنا قلت لكم عادي جدا ممكن في مسألة قالب فيها شيء شيخ ما انا فيش او مقارنه ناخد براياف وخلاف كذا وننام خلاف سائر وننام خلاف نوع مش مشكلة فضل الله تبارك وتعالى مسألة بسيطة وفي اخو حتى بيبقى معانا ويبقى لا يشرح له معلمه وأنا أقول بنزول على يدين وبنزل على ركبتين أو أنا أقول بقبض اليدين بعد قيام من الصدر واقبلك واقول بيرساليما كلام شغل البين او انا اقول مش عارف كده باخد بكذا او ده المسائل عاديه خالص ومش اي مشكله فضل الله تبارك وتعالى ربنا على هذا فإن كثير من الباب التعصد النازل بتعمل دين الله تبارك وتعالى بكونها تعمل في إطار منظم وتجتمع على الطاعات وتعمل على إرجاع شريعة الله وحاكمية الإسلام بلك في الأرض فده طبعا كلام ترجع أنت نفسك فيه وليس بصواب والفضل الله ترجع لك وما لا ليس معنى كلامي تحزيل شمع محمد حسين عقوب شيخنا وتجراسنا ربنا يحفظهم ورأيه وليه وجود مشكور في ناشة قيم أنا خصاد إن بقولك إن إيه لو كانوا متعصبين ما كانش إيه بالعكس كانوا فرحوا سكتوا زي ما في ناس تانية انتهزت الفرصة وكلام هجوم ضاري ورمى والشيخ يعني وغيره في الله ملك الحمد ما فيش الكلام ده كلام مرفوض ومرفوض رفضا فأنت ما تجيب تقول حاجة دلل عليها